تبارك الله الذي الملك وهو على كل شيء خلق سبع سماوات ينطباقا ما ترى في الرحمن من إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا والذين كفروا بربهم عذاب جهنم عذاب جهنم ربيد سلام فيها فوج سألهم خزمتها سألهم خزمتها ألم يأتكم نبير قالوا بلى قد جاء ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسقل لأصحاب السعير yeah ولم في مناكبها وَكُلُّ مِنْ الرِّزْقِهِ مَنْ فِي السماء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 قوم صابكم والقمم ما يمسكهم الا رحمان ما يمسكهم ونصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في من هذا الذي يرزقكم أمسك في سعيا على صراط مستقيم، والفضل أن شاءكم وجعل لكم السماء شَامُونَ وَلَقُولُونَ مَا هَذَا الوَعْدُ إِن صَادِقِينَ قُل إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نذير مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زلفة No a time. وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل